يا ماك الصار جار جرب بابا وطير جناس ودم الريش تكمل والرسم له يوم داخل خبا الله لا يحرم وطن من السال يا الله يبسط في قدره الخالق يكيل المكايل ياتي الهشيم اللي بسيت رضى يابسط روقه والهوى شالته شيل يبسط الشجر والقاع والعج صبى ضاقت على راع الحلال المهازيل ضاقت حلوى الحلال المهدي والوجي زادها من ذهبه يرهل لها الذنبه وشري لها الكيل نشفت الثلوى والبر مقشط جنبه واللي حوالاه دون باقي البهدي يالله الدعوات من من عبد الله نافله سالي الليل يطلبها رباه ويرجي صوابه قلبه نضيف من الريا والتظاليل رزقه حلال وملبسه واكتسابه مال الرباب احساب رزقه مداصيل دعواه عن إجمل بهاي من ياباه اللي شكت من قوتها فترة الحيل اللي شكت من قوتها فترة الحيل جاءت لها ربا اسمه واتبابا دون السماء. ثقيل انسحابه فيها البروق تلوح مثل القناديل يا خبث بين ايام تشباه وجابه لفاقي رفاق زلوفه هماليل واللي انتهى الثامن واجلى الغبابه نهار تاسع بادر سنه النيل والعفر لا من النار والنعم شباه يغيبه جاساه ينسى الولاويل لا صاغ له فنجا العدد أدب شعباه غدير شاب نار المعامل غدير شاب نار قبل انجام رنكفي في والكف والكيف طابوسه قابل فنجيل على نشام ما خلطنا مغربه ففنقوش رجال ما هم بيل ودارس وعليف ننجوح وعجابه طاريب تشتاق أليل هر جديل هذا ما يوكل شخص ندباه كل على شبحه يصغط مفيل إلا الذي طار ولا ما شقباه ولا يعجبه شاف الزهر بن بليل مرتاح لو طاح المطر ما دربه لو تنشد ما يعرف الجدي والسهل